كايات الكتاب الحكيم تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا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 شفيع الا من بعد ابنه ما من شفيع الا من بعد ابنه ذلك الله ربكم فاعبدوه ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا إهُ يَببدأَاءُ الْ الخَللقَدُمَّ يُعيدهور لِيجز الذيينَ آمنوا لَجَز الذينَ آمَنُوا وَمِنُ الصَّالِحاتِ بالِقِصطط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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ Yufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun Yufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun In fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wama khalaqa Allahu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 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فندر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجًا بِأَوْعِيَتٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قائما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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لم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 ذلكَ نَجزقَوْمَ المُجرِمينثَُّ جَعلنكُمْ خَلَائفَ فِي الأرض مِنْ بعدهِم لِن ظُرَ كيفَيفَ تَعملونثَُّ جَعلناكُمْ خَلَ إذَ فِي الأْرضِ مِن بعدهِم لن ظُرَ كيفََ تَعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فَقدََ لَ بِتُ فيِيكُممررًَاِ قَدلِهِ أَفَل تَافِلون فَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّ نِفْتَرَ عَى اللهَّه كَبِبًا أَوْ كَذذَّبَ بآياتيِ فمَنْ أأَظْلَمُ مِنَّ نفْتَرَ عَى اللهَّ كَذِبًا أَ كَذدَ بآياتيِ إهُ لا يُفْنِحُ المجرمون اننه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ويقولون ها اولئك الله ويقولون هاؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتلبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض قل اتلبئون الله لا يعلم في السماوات في الارض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَمَا كََّا سُئِلَّا أَُّ تَاحِدَةَ فَخْتَدفُون وَلَْلا كلَلِمَةُ سَبَقَتْ مِ الربِّكَ لَقُضَ بَينَهُم فيِيمَا فيِي يَختْتَلِفُون وَلَْلاَا كلَلمَةُ سَبَقَتْ مِ الضَبِّكَ لَ قُضِيَ بَْلَهُم فيِيمَا فيِي يَختْتَلِفُون وَيَقولُونَ لَْلا أُزِلَ عَلَيْهِ آيَةُم مِر الرَبِّ وَيقولُون لَل أُزِلَ عَلَيْهِ آيَةُم مِ الرَبِّ فَقُل إَِّ مَغَيْبُُ للِلهِ فَنْ تَظِرُون إِّ مَعَكُمْ مِنَ المنتظرين وَأَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا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 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طيبة حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لِئَنَّا جِئْتَنَا مِنْ هَذِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ دو الله مُخلِصين لَ الدّينَ رَإِن آجَكَ ل مِن هذ لَكَّ مِنَ الشَّكرِرين فَلََّاجَهُم إذهُ يبغونَ فيِي الأررضِ بِغَيْر الحَقق فَلََّا جهُم إذهُ يبغونَ فيِي الأبضِ بِغيرر الْ الحق ياَا آأَُهََّ سُئِنْزَّ مَا بَغْيكُمْ علىىأَكُسِكُ يا آأَهن سُئِن مَا بَغْيكُمْ علىأَابُسِكُم مَتَعَ الحيةِ الدُّنْييا متَعَ ثمَُّ إلينا مَرجعُكُمْ فَل نَبِّئُك بِماَاكُ تُم تََّلون ثمَُّ إلينا مَْرجعكُ فَل نَبّئُك بِماكُ تُم تََّلون إِ ما مَثَلُ الحيةِ مِنَ السَّم انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام اختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتىَ إِذَا أَخَذَة الأْرضُ زُكْرُ فَهَا وَالزََّّنَةُ وَغََّ أَهْلُهَا أََّم قادِرونَ عَرِيهَا ته أمرناَا لييلأَونَها ر فجعلها حصيدًا كَأَم تغْنَ بالالأَمْمس أته أمرناَا ليلىأَها ر فجعلناها حصيدًا كَأَم كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا لله ولا يرهق أَلَا إِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَا إِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سيئة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 كأنما اغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحشرُهُم جًا ثَُّ نَقولُول للَِّذينَ أَشرَكُ مَكَانَكُمْ أَُمْ وَشُرَركَانك زَيَنا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكَأَُهُمَّ كُ تُمْ إِيَانَ تَعبُدُون أَزَيَ فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَت هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قُلمَ يَغْزُقُكُم مِ السماءاء وَالْأَرض أَم مَ يَمِْلكُ السَّم وَأَدُ صابض مِنَ السَّماء وَالأَرضِ م يَملكُ السن وَأَدُ أمََّيملكُ السَّمع والأَذصار وم يخرجُ الحّ من الميت وَويخرِرجُ الميتَ من الحي وَوم يودَبّر الأمر أمَّ من, من الميت وَويُخررج الميتَ من الحي وَمي يودبّر الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 قُلْهَ المِ شَُكَائِكُم م بدَاءُ الْخَلقَثُمَّ يُعيد قُلْهَلْمِ شُكَانائِكُم ي ببدأَاءُ الْخَلقَثُمَّ وَعيدُ قُلِلهُ يَببدأَاءُ الْخَلقَثُمَّ يُعيدهُ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 قُلِ الله يَهْدِي لِلْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أن يهدى؟ اَثَمَّنَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّا الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَم كانَ هذا القرآنُأَ يفتْرَامِ دُ الله وَكِ تَصديق الذي بَْلى يدي وَكِ تَصديق الذي بَْ يديْهِ وَتَفْصِلَ الكتابِ لا رَيبَ فِيهِمِ الربّ ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون, أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 اچری اون میم امر عربری اِم چم چری اون مین امر اربری ام چمین ہوم من يستمعون اليك ومنهم من يستمعون اليك اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون اف انت تسمع الصم لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك ومنهم من ينظر اليك اف انت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون اف ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن وَيَوْمَا يَحْشرُهُمْ كَأََّم يَلْبَثُ إِللاا سَعَةَ مِنََّهَارَةَعَارَفُونَ بَيْنَهُم وَيوْمَا يَحْشرُهُمْ كَأَلَّم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِرِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِرِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ لَرَيْنَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا اللَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ولكل امه الرسول ولكل امه الرسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط لا يظلمون فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى, هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لِكُِ نَنفسْس ضَررب وَلا نلَفَن إَِّا مَا شَ الله لِكلُلِّ أَّة أَجل لِكلُلِّ أَّةٍ جل إذ جَ أَجلهُم فَلاَا يَتَقِرونَ ساعتَ وَلا يَستَقظمون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 تاجر مل مجری مول اتم ادم وقا ام ادا ام تون بھی ا نو کتا ج قُم بِه تَاجِونثَُّ قِيلَ للَِّذينَ ظَلَمُذُوقُ عَذاابَ الْخُلْدِ هل تُجزَونَ إللاا بِما كنتم هل تُجِزَونَ إللاا بِمَا كُُم تَكسبون وَيَسْتَبْقُونَكَ حَقٌّ هُوَ وَيَسْتَبْقُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لحق وما أنتم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر ندامه لما راوا العذاب واسر العذاب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 الاء ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا في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 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا جَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّ آه اللَّهَ, الله أَهَلَّلَ وَأَذِنَ لَكُمْ أَن عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس ولكن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 وَمَا تَكُ فِي شَأْلِهُ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِن قُب آالُِ وَلَا تَعمللونَ مِنْ عمللٍ إِللاا كَُّا عَلَيكُم شُهودَ وَلَا تَععمللونَ مِنْ عمللٍ إِللاا كُ عَلَيكُم شُهودًا إِذْتُ فيِي ظُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِتْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرٍ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِتْقَالِ في الارض ولا في السماء ولا اصغر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين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 الذين امنوا وكالوا يتقون الذين امنوا وكالوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم في الحياه لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم يحزن ان العزه لله جميعا هو السميع العليم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الاء ان لله ما في السماوات ومن في الارض الا ان لله ما في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِيَّاهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِيَّاهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا هوَّذِي جَعللَكُمُ الليلى للتَسْكُنُ فِيهِ وَنَّهارَمُ بُصِراهَُّذ جعللَكُمُ الليلى للتَسْكُُوتيدِ وَنهارَمُ بُصِرا إِ بِذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يسمعون إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هُوَ الْغَنِيُّ إن عندكم, من إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ما لا تعلمون قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثمَُّ نُذيقُهُم العذابَ الشَّديديدَ بِمن كانوا يَخرُرون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 ثمَُّ رَاَكُْ أَممرُكُمْ عَلَكُمْ غَُّتَثُمَّ قُضُون إلَ يَولااتُم غِرُون فَإِ تَوََّْتُم فَمَا سَألتكُم مِنْ أَج فَإِ تَوَّْيتُم فَلاَا سَألتُكُم مِن أَج إن أَجرِْييَ إلَّا علىى اللهَّ وَمِرْتُ أننْ أَكُونَ مِنَ المُسلْنِمين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 ثَُّ بَعثْنَ مِن بَدِهِ رُسُلا إى قَوْمِم فَجَاء أُهُم فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ لَطْبَعُوا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 است برو مم مجرمی است برو کیا نو کو مجریمی پل جہم الحق مین کالو مبين سے مین پلم جہوم سحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اعلم هذا ولا يفلح الساحر اسحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه هذا انا في الارض وَتَكُونَنَّ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَتَكُونَنَّ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فرعون اتوني بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى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 ان الله لا ينسح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فمَا آممَلَ لِمُسَ إِللاا ذُِّيَةُم مِ قَوْمِهِ على خَوْفٍ مِ فِعوونَ وَمَلَهِمْ أَ يَتِنَهُم وَإَِّ فِيجْعوونَ لعَ فِي الأرضْضِ وَإِنهُ لَمِنَ المُسْرِفم وإن وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه كنتم مسلمين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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك رَبَّنَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى رَبَّنَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ أَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ أَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قال قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا وج وزل اسراؤنو ڈگو ہچور کے لو اُل علدی امنچ بھی بنو اسر اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل والا من المسلمين والا من المسلمين الانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِذَنبِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقدَد بَوْأََّ بَنِي إسر إلَ مُبَوصددق وَرزَقُنهُ مِن الطيباد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 فسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فسال الذين الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتريين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتريين وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حقت عليهم كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ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 فلولا كانت قرية آمنت فلفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فلفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه ومتعناهم الى حين كشفنا عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين افات تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ومن كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ومن كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قوم لا وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وَأَنَا قِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا هو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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنْ وَمَنْ ضَلَّفَ إِ ماَا يَضِل عَلَيهَا وَمَنْ ضَلَّكَ إِ مَا يَضِل عَلَيهَا وَمَا أََ عَلَكُمْ بِكيل وَلَا أَل وَاتَّ بِعم يوحَا إلَكَ وَصبِ حتىَ يحكمَ الله وَتَّ بِعم يوح إلَكَ وَصب حتىَ يحكمَ الله وَهُو خَير الحكمين وَهُو خَير الحكمينّمَلَكُهذلَ نوک اترے الى لمبا